ان الحمد لله تعالى محمد ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شهور اوسطنا وسيئات اعمالنا من يهدي الله تعالى كلام غلله ومن ي ه د فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان اخطاء الحديث كتاب الله وخير الهد هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ض ل ا ل ة في النور قال الحاكم رحمه الله عن ابي هريره رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال لولا ان اشق على امتي لامرتهم بالسواك مع كل وجوه اخرجه مالك وقع أ ح وصحاحه م د والنسائي بالحافظ علي ه ر ح م ة الله في أ و ل باب الوضوء وهو على الترطيب الذي ذكرناه نجعله ثاني احاديث باب الوضوء ذكرنا في أ و ل باب حديث التسميه على الوضوء كما قلنا لتعلق الفوائد ب ذ ي طالب العلم مرتبه أ و ل شيء يقدم عليه ا ل م ت و ض ع ما هو قبل التسميد ان يستحضر نيته أ ن ه سيقوم بين يدي ربه سبحانه وتعالى متوضئا ع ب ا د ة ف أ و ل ما يستحضر العبد نيته ثم قبل أ ن يشرع في الوضوء ماذا يقول أ و ماذا يصنع يسمي الله عز وجل يقول بسم الله ثم في أ و ل ما يفعل يعني في الوضوء أ و في أ ث ن ا ء ا ل ت م س أ ت م ع ن ا فيه السواك وعلى هذا الترتيب يخرج الفهم مرتبا قال الحاضر رحمه الله عن أ ب ي ه ر ي ر ة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أ ن ه قال لولا أ ن أ ش ق على أ م ت ي ل أ م ر ت ه م بالسواك مع كل وضوء قال الحافظ اخرجه مالك واحمد, مالك وأحمد والنسائي وصححه ابن ه ز ي م ة و ذ ا ت ر ه ا خ ا ر ي تعليم أ و ل شيء نصنعه في الحديث هو ان نذكر صحته من ب ع ض وهذا الحديث حديث صحيح و إ س ن ا د ه كما ق ا ل ابن م ن د ل مجمع على صحته الحافظ ابن م ن د ل قال واسناده مجمع على صحته فالحديث صحيح والبخاري رحمه الله ذكره في صحيحه معلقا قال وقال أ ب و ب ر ي ر ة رضي الله عنه و أ ه ل العلم يقسمون المعلقات في البخاري إ ل ى قسمين ا ل أ و ل ما جزم به البخاري الثاني ما ذكره بصيغه التمديض والجزم كان يقول قال فلان حدث فلان اخبر فلان هذا معنى الجزم أ ن يجزم البخاري ب أ ن ه قال فالبخاري رحمه الله ذكر هذا الحديث معلقا في صحيح قال وقال أ ب و غيره رضي الله عنه والحديث المعلق هو ما حذف مبدا أ اسناده لان البخاري رحمه الله مثلا لم يذكر من حدثه بهذا الحديث إ ن م ا أ ت ى على الصحابي م ب ا ش ر ة وقال قال أ ب و هريره رضي الله عنه ي غير البخاري صححها رحمه أهل العلم ا أن ل ل ل م يذكر إ س ن ا د ه ا ل أ ن ه ا ليست على شرط ه و أ ن ت م تعلمون أ ن البخاري له شرط في الصحيح وشرطه في الصحيح شرط عسف شرط يعني الصحيح شرط س ي ع صعب الوجود صعب التحقيق ولهذا لما ص ل ف البخاري صحيحه هذا وجعله على عينه ل أ ن ه لم ي ق م فيه شيء و إ ن م ا وضع فيه شروطا عسره جدا حتى يخرج ك ت ا ب فيما أ ن ت م ترون غير أ ن ه ياتي بعض ا ل أ ح ا د ي ث لا يذكر لها أ س ا ن ي د يذكرها ب ص ي ر ة ا ل ج ز ع وهي صحيحه عنده غير أ ن ه ا ليست على, على شرطه وهذا محل في المصطلح ولكن الشيء بالشيء يذكر هنا قال ا ل ح ا ف ظ وذكره البخاري تعليقا تعلمون أ ن المعلق ة ما حذف م ب د أ إ س ن ا د ه والمعلقات في الصحيح يعني في البخاري على وجه الخصوص لها أ ح ك ا م خ ا ص ة ثانيا شرح مفردات الحديث قال صلى الله عليه وسلم لولا ق لولا ان ل لولا أ أ ش ب ق على امتي ي ن يسمونها حرف شرط وابتداء حرف شرط وابتداء وهذه ا ل ك ل م ة ك ل م ة لولا تستخدم لغرض ما هو الغرض أ ن ه ا تمنع حدوث ا ل ث ا ن ي ة لوجود الاولى يعني تمنع هذه ا ل ك ل م ة الحرف لولا تمنع حدوث ا ل ج م ل ة ا ل ث ا ن ي ة لما في الجمله ا ل أ و ل ى عندنا هذا الحديث فيه ج م ل ت ا ل ج م ل ه ا ل أ و ل ى لولا أ ن أ ش ق على أ م ت ي هذه الجمله الاولى الجمله ا ل ث ا ن ي ة لامرتهم بالسواك مع كل ه د و ث كلمه لولا تمنع حدوث الثانيه تمنع ماذا تمنع ل أ م ر ت ه م بالسواك مع كل و د و ه يعني تمنع ا ل أ م ر بالسواك لما للجمله الاولى, الأولى؟ لولا الحق على أ م ت ي ف ك ل م ة لولا تستخدم لسمع حدوث ا ل ج م ل ة ا ل ث ا ن ي ة لما في ا ل ج م ل ة ا ل أ و ل ى وهذا الحديث كما ذكرت لكم فيه جملتان لولا أ ن ش ق على أ م ت ي ا ل ث ا ن ي ة ل أ م ر ت م بالسواك مع كل وجود يعني كدت أ ن آ م ر ك م بالسواك أ م ر إ ي ج ا ب فامتنعت من ذلك ل أ ج ل المشق فالذي منع الامر المشق فتعلمون أ ن ك ل م ة لولا تستخدم في امتناع و ج و د الثانيه لوجود ا ل أ و ل ى مثلا أنت تقول أنت لولا ان فلانا في الدار لدخلت الدار, الدار. الدار, الدار يعني ما منعك أ ن تدخل الدار إ ل ا أ ن فلانا فيه مفهوم هذا؟ قال لولا أ ن أ ش ق على امتي قوله أ ن أ ش ق ا ل م ش ق ة فيها العنف يعني قوله لولا أ ن أ ش ق يعني أ ن ا ل ش ق بهم المشقه والعنف وفيها ايضا معنى الاذك والذنب فالمشقه بمعنى العنف وايضا يترتب على عنف الذنب والاذك قال لولا ان تشق على امتي الامه المراد بالامه هنا هل هي امه الدعاء و ا امه ا ل ا ا ب ه م ه الاجابه الامه نوعان أ م ة أ ر س ل فيها النبي صلى الله عليه وسلم وهذه تسمى ا ل أ م ة الدعاء من هم ا ل أ م ة التي أ ر س ل فيها النبي ها ارسل للعالمين فكل الناس أ ر س ل إ ل ي ه م محمد صلى الله عليه وسلم فالذين استجابوا إ ل ي ه هم المسلمون فهؤلاء يقال لهم أمة إ ج ا ب ة أ م ة إ ج ا ب ة قال لولا أ ن أ ش ب ّ على أ م ت ي يعني أ م ة ا ل إ ج ا ب ه لامرتهم بالسواك لامرتهم لامرتهم يعني فرط ض عليهم يعني لامرتهم أ م ر إ ي ج ا ب و إ ل ز ا م يبين ذلك ما عند النسائي من طريق أ ب ي عبد الرحمن عن ت ع ي د المقبل عن أ ب ي ه ر ي ر ة لولا أ ن أ ش ق على أ م ت ي لفرضت عليهم السواك قال لفرضت عليهم الفرض هو ما أ م ر الشارع تنزلا بفعل على سبيل ا ل إ ل ز ا م يعني قول ل أ م ر ت ه م يعني أ م ر ايجاب قال ل أ م ر ت ه م بالسواك السواك ل غ ة هو عود ا ل ا ر ا عود ا ل أ ر ا ء والسواق في عرف الشرع هو كل ما يدلك به ا م كل ما يدلك به ا م يقال له سواك والسواك مفرد ويقال سواك ومسواك يقال سواك ويقال مسواك السواك جمع سوء ا ل س و ككتاب جمع كتب والمسواه جمع مساويك ف إ م ا أ ن ن ج م ع على مفرده سواك فيقال سوك و إ م ا أ ن ن ج م ع على مفرده مسواك فيقال مساويك قال لولا أ ن ش ق على أ م ت ي لامرتهم بالسواك مع كل وضوء قوله مع كل وضوء هذه ا ل م ع ي ة يعني قول ا مع كل و ض و ء هذه ا ل م ع ي ّ ة تقتضي أ ن يستخدم السواك عند م ز ا و ل ة الوضوء أ ن يستخدم السواك عند م ز ا و ل ة الوضوء يعني في أ ث ن ا ء الوضوء ليس في, في أ و ل ه يعني ليس قبل, ليس قبل الشروع ا ل آ ن لما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا وضوء لمن لم يصف اسم الله عليه وقلنا ان ك ل م ة عليه تقتضي الظهور و أ ن ه ا تكون في أ و ل الفعل لكن ه ن ا ق ا ر مع كل وضوء فهذه المعيه تقتضي أ ن يكون استخدام السواك في أ ث ن ا ء الوضوء ولكن أ ي ن محله أ ي ن محل استعمال السواك أ ل ا ل ص ا ر ه ج م ا ع ة من أ ه ل العلم وهو الملائم كما س ا ذ ك ان يستخدم السواك عند ا ل م ض م ض عند ا لماذا ض ض م م ل لان المضمضه محل تنظيف الكم ف م واستعمال ت و ا ا س ل إ ذ ن فاستعمال السواك السواك يكون في في ا ل م ض ن ض ه يعني مع ا ل م ض ن ض ه هذا و ا ض ح هذه م ف ر د ة الحديث صورته ص و ر ة الحديث يعني ما هو الغرض من ذكر الحديث النبي صلى الله عليه و سلم يقول لولا أ ن اشق على أ م ت ي لاموتهم بالسواك مع ام الوضوء ص و ر ة الحديث فيه استحباب ه استعمال السواك عند المضر من الوضوء وهذا سياتي مفصلا في فوائد الحديث ما يستفاد من الحديث ا ل ف ا ئ د ة ا ل أ و ل ى أ ن ا ل أ ص ل في أ م ر النبي صلى الله عليه وسلم الوجوب ا ل أ ص ل في أ و ا م ر النبي صلى الله عليه وسلم الوجوب من ترك أ م ر ه أ ث م أ ث م يعني لحقه ا ل إ ث م و ا ل ذ ن فالاصل في اوامر النبي صلى الله عليه وسلم أ ن ه ا و ا ج ب ة أ ن ه ا و ا ج ب ة ي أ ث م تاركها الشاهد من الحديث أ ن النبي, النبي صلى الله عليه وسلم لم يامر امته بالسواك امر ايجاب يعني أ م ر الزام حتى لا تقع ا ل م ش ق ة عليهم وهذا يدل على أ ن ه صلى الله عليه وسلم لو أ م ر ه م به لوجب عليهم أ ن يفعلوه و إ ل ا أ ث م و ا يدلك على هذا أ ن ه لو كان ا ل أ م ر منه صلى الله عليه وسلم ليس على سبيل الالزام وهذه م س أ ل ه أ ص و ل ي ة ل أ ن الناس اختلفوا في هذه ا ل م س أ ل ة هل أ م ر النبي صلى الله عليه وسلم على الوجوب أ م أ ن أ م ر ه على الاستحباب اختلف الناس في ذلك ونحن نقول بأن ان ج أ أ م ر النبي صلى الله عليه وسلم الوجوب على ذلك أ د ل ة ك ث ي ر ة غير أ ن ن ا نقتصر على موضع الشاهد من الحديث يعني نستدل بهذا الحديث على الراجح ونقول ا ل أ م ر أ و الافق في أ و ا م ر ه صلى الله عليه وسلم أ ن ه ا للوجوب يعني من ترك أ م ر أ ث م لو أ ن أ م ر ه صلى الله عليه وسلم بالسواك لم يكن أ م ر إ ي ج ا ب و إ ن م ا كان على سبيل النجم والاستكباء لم يكن في تركه مشق ا ل آ ن ما الذي منع النبي صلى الله عليه وسلم أ ن يامره بالسواك خوف ا مشق الذي منع النبي صلى الله عليه وسلم من أ ن ي أ م ر أ ص ح ا ب ه أ و ي أ م ر ب م د ه بالسواك هو أ ن ه خاف عليهم المشقه ونحن نقول لو كان أ م ر ه صلى الله عليه وسلم على سبيل الندب و ا ل ا س ح ب ا ب لم يكن في طرفه مشقه لماذا ل أ ن المستحب جائز ترقص ليس فيه م ش ق ة و إ ن م ا م ش ق ه و ا ل إ ث م في ماذا في م ا ل ا ي د و د ترك وما لا ي د و د ترك هو الواجب النبي صلى الله عليه وسلم منعه أ ن ي أ م ر أ م ت ه بالسواك أ م ر إ ج ا ب ة ا ل م ش ق ة الذي منعه من ذلك ا ل م ش ق ة يعني أ ن ه خاف على أ م ت ه ا ل م ش ق ة ونحن نقول وهذا يدل على أ ن امره للوجوب وهذا يدل على ان أ م ر ه للوجوب ل أ ن أ م ر ه ل كان للاستحباب لم يكن في ط ر ك ا س ت و ا ك مشق ل أ ن ترك المستحب جاهز ولا ليس جاهزا ترك المستحب جائز غير أ ن ه سيقوده من ا ل أ ب د إ ل ا أ ن ترك المستحب جائز وطالما أ ن ه ي ج و د ترك المستحب فلا يكون في تركه م ش ق ة و ا ل م ش ق ة المرادون ماذا الاثم يعني فلا يكون في ترك المستحب اثم و إ ن م ا الاثم في ترك الواجب فلما منع النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك خوف ا ل م ش ق ة دل على ان امره كان على سبيل الوجوب غير أ ن ه منع امرهم على سبيل ا ل إ ج ا ب ه خوف المشقه صح ان ا ل أ ص ل في امر النبي صلى الله عليه وسلم الوجوب ما لم تات قرينه تصرف الوجوب عنه فهذه قاعده、مهمة. ان الاصل في أ و ا م ر النبي صلى الله عليه وسلم الوجوب حتى تات قرينه تصرف ا ل أ م ر من الوجوب إ ل ى الاستحباب واختلف أ ه ل العلم في القرين اختلف اهل العلم في القرين طالما نقول ا ل أ ص ل في ا ل أ م ر الوجوب فهل كل أ م ر يفيد الوجوب وما هي ا ل ق ر ي ن ة التي تصرف ا ل أ م ر من الوجوب إ ل ى ا ل ا س ت خ ب ا ب مذاهب اختلف الناس على مذاهب منهم من يقول اذا كان ا ل أ م ر من باب ا ل آ د ا ب فليس على سبيل الوجوب و إ ن م ا هو ا ل ا س ت خ ب ا ب كنهيه صلى الله عليه وسلم عن مشابهه البعير هل النهي هنا يقتضي التحريم أ م يقتضي ا ل ك ر ا ه ة ا ل ك ر ا ه ة مع أ ن ه أ م ر م ج ر د لكننا ص ر ف ن ا ه من من التحريم إ ل ى الكراهه بماذا ب ص و ر ة ا ل م س ا ل ة ص و ر ة ا ل أ م ر مشابهه البعير ليس أ م ر محرما و إ ن م ا هو ت ن ز ي ه كراهته ا ل ث الثاني، ا ا ن ي ل ق ل ي ل ة ا ل ث ا ن ي ة أ ن يكون ا ل أ م ر ل ل ت و س ع ة لقول الله عز وجل فاذا قضيت ا ل ص ل ا ة فانتشروا في ا ل أ ر ض وابتغوا من فضل الله هل الامر للجوع وان للاستحباب الاستحباب ليس للجوع ل أ ن الله عز وجل إ ن م ا أ م ر ه م أ ن ينتشروا في ا ل أ ر ض بمبدا التوسع عليهم وعدم ا ل ح ر ب وغير ذلك من أو العلم أ و من القواعد التي يصرف بها ه ا ا ع ل م الوجوب ة إ ل ى الاستحباب والقول ا ل ف فيه ان كل م س أ ل ه يحكم فيها بخصوصه يعني ليس هناك قواعد تملى عليكم مثلا يقال إ ن كانت كذا فهي كذا إ ن كانت كذا فهي كذا يعني تصرف من الوجوب إ ل ى الاستحباب لا و إ ن م ا كل م س أ ل ة تنزل على ح ا ل ه كل م س أ ل ة تنزل على حالها حتى نعلم أ ه ي للوجوب أ م هي للاستحباب ف أ و ل ف ا ئ د ة من هذا الحديث أ ن الاصل في أ و ا م ر النبي صلى الله عليه وسلم الوجوب حتى ت أ ت ي ق ر ي ن ة تصرف ا ل أ م ر من الوجوب إ ل ى إلى الاستحباب الفائده ا ل ث ا ن ي أن ان ل س ة مستقلة بتشريع ا ل أ ح ك ا ا م ل س ن ة م س ت ق ل ة بتشريع ا ل أ ح ك ا م وانتدوا لهذه المسألة ويا له مساله اصوليه السنه مستقله بتشريع الاحكام وانما أ قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم كما قال الله في التحليل والتحليل اذ النبي صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى فيجوز للنبي صلى الله عليه وسلم ان ينشئ احكاما مستقله ليست في القران فهذه من صلاحياته صلى الله عليه وسلم وقد ثبت عند احمد في مسنده وعند ابي داود في السنن من حديث المقدار بن م ع ل ذ يكرف رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الا إني أوتيت معه. ألا اني اوتيت الكتاب ومثله معه فبين النبي صلى الله عليه وسلم ان القران والسنه خرجا من مشكاه واحده كل من عند رب ولهذا ربنا عز وجل ولهذا رسول سبحانه وتعالى ي أ م ر ن ا أ ن نسمع لنبينا صلى الله عليه وسلم و أ ن نمتثل الامر ذلك في قوله تعالى وما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتبه وقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم من أ ق و ا م يرفضون أ ن ينشئ النبي صلى الله عليه وسلم أ ح ك ا م ا مستقله ليست في ا ل ق ر آ ن نصا ج م ا ع ة و أ ت ب ا ع ه م في زمننا ا ل ق ر آ ن ي و ن زعموا أ ن ه م يتمسكون ب ا ل ق ر آ ن فهؤلاء يعني ا ل ق ر آ ن ي ي ن جماعه زعموا أ ن ه م يتمسكون ب ا ل ق ر آ ن بما فيه من حلال وحرام و أ ن كل حكم ليس ف ا ل ق ر آ ن فلا ي ع ن ي ن وهذا زعم ب ا س ل وهذه يعني في ظهورهم ع ل ا م ة ل ل ن ب و ة و أ ن ه صادق صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم حذر من هؤلاء الذين ي ر ف و ن أ ن ينشئ النبي صلى الله عليه وسلم أ ح ك ا م ا مستقله احكاما ليست ا ل ق ر آ ن بنصها ومعلوم ا ا ل ق ر آ ن أ ح ا ط بكل شيء يعني ما فرطنا في الكتاب من شيء غير أ ن ا ل ق ر آ ن فيه قواعد عامه يعني لا ت أ ت ي في ا ل ق ر آ ن على كل م س أ ل ة بعينها تراها في ا ل ق ر آ ن و إ ل ا ا ل ق ر آ ن فيه العمومات وفيه ايضا أ من أ ج ل العمومات و أ ج ل ا ل أ و ا م ر وما أ ت ا ك م الرسول فخذوه فهؤلاء يرفضون أ ن يستقل النبي صلى الله عليه وسلم بالتشريع و أ ن كل ما قاله صلى الله عليه وسلم لا يلزم أ ن يتبع فيه إ ل ا أ ن يكون نصه في القران آ ن أو إ ل أ يكون نصه وقال صلى الله عليه وسلم كما في مسند أ ح م د وفي س ن ة أ ب ي داود في الحديث الذي ذكرته سابقا قال أ ل ا يوشك رجل شبعان على أ ر ي ك ت ه ألا يعني و ش ك ي سيخرج على وشك أ ن يخرج عليه رجل شبعان على أ ر ي ك ت ه يعني ك البلاد يعني ا ليسه يفهم لا غير أ ن ه امتلا ب ه م ه او ملا بطنه فكفت الاعضاء عن العباده ا ل ع ت ه عن التفكير ف ط ر ت عنده ب ل ا ت أ ل ا يوشك رجل شبعان على أريكته يعني على سريره المزين ا ل م ز ر ك ش يقول عليكم بهذا ا ل ق ر آ ن فما وجدتم فيه من حلال ف أ ح ل و ه وما وجدتم فيه من حرام فحرموه فبين النبي صلى الله عليه وسلم قبح مذهبه وقال أ ل ا لا يحل لكم ن ح م ا ل ح م ا ل ا ل أ ه ل ي ولا كل ذي ناب من ا ل س ب ع ولا لقطه معاهد إ ل ا أ ن يستغني عنها صاحبها ومن نزل بقوم فعليهم ان يقروه يعني يقروه ف إ ن لم يقروه فعليهم ان يعقبهم بمثل ق ر ا ء يعني النبي صلى الله عليه و سلم يبين أ ن ه سيخرج اقوام يرفضون سنته ب ح ج ة أ ن القران لم ينشئ احكاما جديده مستقله و إ ن م ا ينبغي عليه, الله عليه وسلم أن صلى الله عليه و سلم أ ن يتبع ا ل ق ر آ ن فعل النبي صلى الله عليه و سلم يعني ما حال صلى الله عليه و سلم عن ا ل ق ر آ ن قيد ا م ل ه و إ ن م ا تبع ا ل ق ر آ ن فالنبي صلى الله عليه وسلم بين لهؤلاء ولغيرهم ج م ل ة من ا ل أ ح ك ا م ا ل ش ر ع ي ة ا ل ت ي استقل بها صلى الله عليه وسلم و أ ن ش أ ه ا ابتداء ليس في ا ل ق ر آ ن نصا من جمله تلك ا ل أ ح ك ا م قال أ ل ا لا يحل لكم لحم الحمار ا ل أ ه ل ي ة هل تجدون في ا ل ق ر آ ن حرمت عليكم لحم ا ل ح م ر ا ل أ ه ل ي ة هل هذا ا ل ق ر آ ن ليس في ا ل ق ر آ ن فلماذا تحرمونه على انفسكم من السنه وقال ولا كل ذي ناب من السباع ع كل ذ ن ب ب من ا ل س لا يجب ان يقطع وهذا ايضا ليس في ا ل ق ر آ ن على التوصيل يعني لم يات نص في القران يذكر فيه ربنا انه يحرم علينا كل ذي ناب من السباع وانما الذي حرمه من النبي صلى الله عليه وسلم غير انه لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه、وسلم. ولهذا س م و ل لما اختلف الناس في هل يجوز له صلى الله عليه وسلم أ ن يجتهد والا لا يجوز كان الجمهور على الجواب وهو الصحيح إ ذ ا جاد ل أ ح د ن ا أ ن يجتهد ولان يجوز علينا الخطا في الدين والا يصحح لنا من الوحي ف ل أ ن يحق له صلى الله عليه وسلم أ ن يجتهد وهو المصور من ربه عز وجل من باب ارغفه ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم اجتهد في أ ح ك ا م ك ث ي ر ة فما وافق الشرع فيها أ ق ر ه ربه وما قالك الشرع ولم يكن س م وحي نزل ا ل ت ح ل ي م أ و نزل العتاب لما أ خ ذ النبي صلى الله عليه وسلم الفداء من أ ث ر باب قال الله عز وجل ها وما كان لنبي أ ن يكون له أ ث ر ى حتى يتقن في ا ل أ ر ض فعثره الله عز وجل في هذا وغير شكر غير أ ن ه صلى الله عليه وسلم حق له أ ن يجتهد ويستقل أ ن ب ا ل أ ح ك ا م ولهذا من ج م ل ة الذين خرجوا بهذا الفكر الخوارج والرواسب و ا ل ز ن ا د ق و هم الذين يظهرون ا ل إ س ل ا م ويذكرون الكفر هؤلاء وضعوا في ذلك يعني في تنظيم الناس عن ا ل س ن ة وزجرهم ع ن يعني عن ا ل س ن ة وضعوا أ ح ا د ي ث لبسوا بها على ط ا ئ ف ة من الناس وبينوا في تلك ا ل أ ح ا د ي ث يعني في وضعها وفي كذبهم على ا ل ش ر ي ع ة أ ن ك م تعرضون ا ل س ن ة على ا ل ق ر آ ن وهذه ا ل أ ح ا د ي ث تعرف ب أ ح ا د ي ث عرض ا ل س ن ة على ا ل ق ر آ ن فما و ق ف ا ل ق ر آ ن و إ ل ا ردوه ومن ذلك ج م ل ة أ ح ا د ي ث أ و ل حديث من ج م ل ة ا ل أ ح ا د ي ث ا ل ب ا ط ل ة التي لا تصح وهي تنسب اليه صلى الله عليه وسلم الحديث عني على ثلاثه هذه أ ح ا د ي ث ب ا ط ل ة من صنع ا ل ز ن ا د ق قال يعني ينسب اليه صلى الله عليه وسلم الحديث عني على ثلاث فاي م بلغكم ع ن ف أ ي ما حديث بلغكم عني تعرفونه من كتاب الله فاقبلوه و أ ي ما حديث بلغكم عني لا تعرفون ما تنكرونه به من ا ل ق ر آ ن ولا تعرفون موضعه فاقبلوه و أ ي ما حديث بلغكم عني تقشعر منه جلودكم وتشمئز منه قلوبكم وتجدون في ا ل ق ر آ ن خلافه فردوه وكذا حديث ما أ ت ا ك م عني فاعرضوه على كتاب الله فان وافق كتاب الله ف أ ن ا قلته و إ ن لم يوافقه فلم أ ق ل وهذه ا ل أ ح ا د ي ث تعرف ب أ ح ا د ي ث عرض ا ل س ن ة على ا ل ق ر آ ن أ ن ن ا نعرض ا ل س ن ة على ا ل ق ر آ ن ف ي ن وجدنا ا ل س ن ة توافق ا ل ق ر آ ن أ ق ذ ن ا ب ا ل س ن ة و إ ن وجدنا ا ل س ن ة تخالف ا ل ق ر آ ن رددنا ا ل س ن ة وهذه أ ح ا د ي ث ب ا ط ل ة وقد ذكر خطيب وقد ذكر ابن عبد البر في جامع بان ي العلم و ف ص ل عن عبد الرحمن بن مهدي عليه رحمه الله قال لما سمع هذه ا ل أ ح ا د ي ث وكان إ م ا م ا في ا ل ج ر ج والتحديث لما سمع هذه ا ل أ ح ا د ي ث ا ل ب ا ط ل ة قال وقد عارض ج م ا ع ة من أ ه ل العلم هذه ا ل أ ح ا د ي ث وعرضوها على الكتاب فوجدوا أ ن تلك ا ل أ ح ا د ي ث بعينها م خ ا ل ف ة للقران آ ن ل ح د ي فيه ث ماذا؟ أ تعرض السنة على القرآن السنة فجاء جماعه من أ ه ل ع ي ن التقال ف أ خ ذ و ا هذه الاحاديث يعني التي فيها عرض السنه ة على القرآن أ خ ذ و ا و على ر ض و ه ا ع ا ل ق ر آ ن فوجدوا أ ن تلك ا ل أ ح ا د ي ث بعينها مخالفه للقران قال ل أ ن وجدنا في كتاب الله وما أ ت ا ك م الرسول ف ق د و ه وما لناكم عنه فانتهوا ووجدنا فيه أ ط ي ع ا ل ل ه و أ ط ي ع ا ل ر س و ل ووجدنا فيه من يطيع الرسول فقد أ ط ا ع الله ثم ذكر كلاما ل أ ه د العلم قال ا ل أ و ز ع ي رحمه الله وانتبهوا لهذه ا ل ج ن ت ه ا ل س ن ة أ ح و ج إ ل ى الكتاب من الكتاب إ ل ى ا ل س ن ة ا ل س ن ة أ ح و ج إ ل ى الكتاب من الكتاب إ ل ى ا ل س ن ة وقال يحيى بن أ ب ي كثير ا ل س ن ة ق ا ض ي ة على الكتاب الكتاب أ ح و ج إ ل ى ا ل س ن ة من ا ل س ن ة إ ل ى الكتاب صحيح او لا هي صحيحه الكتاب أ ح و ج إ ل ى ا ل س ن ة من ا ل س ن ة إ ل ى الكتاب هذه عباره ص ح صحيح ي ح ة عبارة صحيح متقنة الكتاب متقنة أ ح و ج إلى السنة من ا ل س ن ة إ ل ى الكتاب كيف ذا قال الله عز وجل و أ ن ز ل ن ا اليك الذكر لتبين للناس ما نزل إ ل ي ه م ايهما مبين ل ل آ خ ر ا ل س ن ة تبين ا ل رجل الطالبين ا ل س ن ة هي التي تبين ما في القران وما كان مبينا كان ا ل ح ا ج ة إ ل ي ه أ و ل ى ف ا ل ق ر آ ن نحتاج إ ل ى فهمه الى ا ل س ن ة ولذلك الذين استقلوا ب ا ل ق ر آ ن وحده ضلوا الخوارز استقلوا ب ا ل ق ر آ ن الروافق استقلوا ب ا ل ق ر آ ن القرانيون د ع م و ا استقلوا ب ا ل ق ر آ ن لذلك ضلوا وانحرم ولذلك ا ل س ن ة أ ا ض ي ه على كتاب الله يعني أ ن ا ل س ن ة فصلت كتاب الله عز وجل ولهذا هؤلاء الذين وضعوا مثل الاحاديث غرضهم أ ن ينقضوا مقام ا ل ن ب و ة ليس الغرض أ ن ه م يحبون ا ل ق ر آ ن لا لو أ ح ب و ا ا ل ق ر آ ن لاحبوا ا ف س ا ل ق ر آ ن وما أ ت ا ك م الرسول فخذوه ولهذا كما ص ح م س ل م لما حدث ابن مسعود رضي الله عنه بحديث ا ل و ا ص ل ة و ا ل م س ت و ص ل ة و ا ل و ا ش م ة والمستوشمه جاءت م ر ا ه م ن ب ل أ س د وقالت أ ت د ر ي ما تقول قال لها ومالي لا ل ع من انعن من لعن ا ل الله أو قال ومالي لا ل ع ن من لعن رسول الله وهو في كتاب الله وهذا حديث كيف يكون في كتاب الله المراه كانت تغفر ا ل ق ر آ ن فقالت لقد ق ر أ ت ا ل ق ر آ ن ما بين دفتين يعني من جلدتي إ ل ى جلدتي من أ و ل ه إ ل ى آ خ ر ه لقد ق ر أ ت ا ل ق ر آ ن ما بين دفتيه فلم أ ج د ما تقول فقال لئن ق ر أ ت ي ه فلقد وجدتيه يعني لو ق ر أ ت ا ل ق ر آ ن حقا لوجدت ما أ ق و ل فقال ق ر أ ت ه يعني من أ و ل ه إ ل ى آ خ ر ه قال أ م ا ق ر أ ت قول الله وما أ ت ا ك م الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا و ه ا مما أ ت ا ن ا رسول الله يعني ورد ا ل ق ر آ ن ن ص ف ولهذا كما قلت لكم الذين ينسبون إ ل ى ا ل ق ر آ ن ليس الغرض من فعلهم واعتقادهم أ ن ه م يحبون ا ل ق ر آ ن ليس دفعهم هكذا و إ ن م ا غرضهم من هذا أ ن ي ن ص ب مقام ا ل ن ب و ة أ ن ي ج ع ل ا ل ن ب ي صلى الله عليه وسلم ليس له أن ي ش ر ع حتى قال عمر رضي الله عنه دعكم من أ ه ل ا ل أ ه و ا ب أ ع ي ت ه م السنن أ ن يفهموها ف ق ا ل ا في ا ل ق ر آ ن برؤيهم ا ل ق ر آ ن حمال القران ذو وجوه و ا ل س ن ة قاطعه مفصله مبينه فالذين و ض ع و تلك ا ل أ ح ا د ي ث غرضهم من وضعها أ ن ي ن ف ر و ا مقام النبوه ولذلك الذين ت ن ق ص و ن من أ ص ح ا ب النبي صلى الله عليه وسلم ما غرضهم هل غرضهم ا ل ص ح ا ب ة لا و إ ن م ا ل غرض هو النبي صلى الله عليه وسلم سلكهم ملك عبد الله بن ا ب ى سلول لما ت ه م عائشه رضي الله عنها هل غ ر ض ه ا هل اتهم عائشه لا انما غ ر ض ه ا ان يجرح في مقام النبي صلى الله عليه وسلم يقال نبي وتحته زانيه إ ذ ن فالنبي هذا ليس سويا هذا هو الغرض ولذلك ترون ح ر ق ة أ ه ل ا ل س ن ة ودفاعهم عن ص ح ا ب ة النبي صلى الله عليه وسلم ل أ ن ه كما قال ابن ع د ي وقال ع النبي قبله ا ل إ س ل ا م دار ا ل إ س ل ا م دار و ا ل ص ح ا ب ة الباب ومن أ ر ا د ا ل ص ح ا ب ة فقد أ ر ا د الدار و ك أ ن النبي صلى الله عليه وسلم في غرفته و ا ل ص ح ا ب ة على الباب من أ ر ا د ان يقع على النبي لا يستطيع أ ن يظهر بطعنه في النبي و إ ن م ا يطعن في ه في صحابته ف إ ذ ا سقط ا ل ص ح ا ب ة سهلوا عليهم ان يكثروا الى النبي صلى الله عليه وسلم ولذلك لا تقبل أ ك ث ر ا ل ص ح ا ب ة روايه ف إ ذ ا سقط هذا الذي حدث ب أ ك ث ر من أ ر ب ع ة آ ل اف حديث عنه صلى الله عليه وسلم ف إ ن ا ل س ن ة س ق ط واضح فالفئه الثانيه ان ا ل س ن ة م س ت ق ل ة بالتشريع و أ ن م ا قال رسول الله كما قال الله في التحليل والتحريم إ ذ النبي صلى الله عليه وسلم لا ينقص عن ا ل ح الفئه ا ل ث ا ل ث ة دل الحديث على حرص النبي صلى الله عليه وسلم على س ل ا م ة أ م ت ه وهذا أ م ر مسلم ف الشرع أ و هذا أ م ر مسلم لمن تدبر الشرع واحكامه أ ح ك م ه ر الحرب يأمرهم ص صلى النبي الله لا الأمة والمشاط عليه وسلم على أن لا يوقع الأمة في الحرب فلم ب يوقع في و س أن أمر إ ي ج ب يعني ل عليهم يستعمل حريص ق على الا تقع ا م ة في الحرج و ا ل إ ث م فالنبي صلى الله عليه وسلم لما ق ا ف على ا ل ا م ة لانه يعلم صلى الله عليه وسلم ان م د ا و م ة استعمال السواك عند كل وضوء قد يعزف عليه ت ث ي ر من الناس فان ع ج ز و ق د ي ت ك ا ث ل عنه ت ث ي ر من الناس فيصاب ب ا ل إ ث م فيقع الحرج فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يفضل ا ل ا م ة ان تقع في الحرج فلم ي أ م ر ه م أ م ر إ ج ا ب ولم يطرق عليهم مستواك عند كل وضوء وانما استحب له و ن د ب ه إ ل ى أ ن يستعملوه حتى إ ذ ا تطهروا لم يكن في ذلك اثم ولذلك طابوا عز وجل و ن ف خ و في الكتاب وقال عنه لقد جاءكم رسول من أ ن ف س ك م عزيز عليه ما عنفتم ح ر ي ص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم م رحيم م رؤوف ولهذا ينبغي على كل ل س أ ن ي ت أ ث ر بنبي صلى الله عليه وسلم وليحرص على سلامه اخوانه بدلا من إ ث ل ا ف ه م وهذا أ م ر غاب عن الامه أ أن م ة يحفظ ل ر ء على أن أ يثم خ ا أ وانا أن أخوه يثم ه ذ أمر غاب ع ل أ أ م ة و ن اذكر أ هذا ل ط ر ب ه العلم على وجه الخصوص الذين ي أ خ ذ و ن من أ ه ل العلم أ و من الدعاء كلاما له محمل حسد ومحمل سيء فياخذون المعمل السيئ ويشنعون به على اخذه على الرجل وهذا ليس من الدين ليس من ا ل د ي ن و إ ن م ا ينبغي ان ننظر إ ل ى الرجل وان نقضو له ا ل س ل ا م ل أ ن ن ا م أ م و ر و ن ب أ ن ن ض ع الناس إ ل ى الخير ودعوه الناس إ ل ى الخير ينبغي أ ن تكون فيها حكم السلامه لهم ولهذا ترى هذا واضحا في ا ل ص ح ا ب ة والتابعين كما قلت ل ا ا قل هذا ا ل أ م ر رضي الله عنه لما طعن وحمله و إ ل ى بيتك قال لابن عباس يا ابن عباس انظر من قتلني يعني من طعنني قالوا غلام المغيره ة غ ابو عمر المجوس ا لم يكن مسلما فقال عمر الصنع يعني صاحب الحلفه صاحب الصناعه لقد امرت به معروفا ثم قال الحمد لله الذي لم يجعل ميتتي على يد رجل يدعي ا ل إ س ل ا م عمر رضي الله عنه حمد ربه على أ ن ه لم يكن سببا في دخول أ ح د من المسلمين النار قال الحمد لله الذي لم يجعل ميتتي على يد رجل يدعي ا ل إ س ل ا م ف ا ل م ا انه مجوسي ا ل م ل ة فلا باس ان ادخل منه لكن من ا ل أ م ة يكون علي الحرم ان دخل أ ح د من المسلمين النار بسببي فلذلك ينبغي ان ي ح د ث على س ل ا م ة اخواني وهذا المثال الذي ذكرته لكم يعني م ر ا ر ة وهو مثال جيد في بابه وهو ما وقع لسليمان بن مهران ا ل أ ع ج ش علي ر ح م ة الله و أ ح د أ ش ي ا خ ه وكان عنده عوض فهذا أ ع م ش وهذا أ ع و ى فكان في طريقه أو ك احدهما ن أ في طريق و ا ل آ خ ر راه فانضم إ ل ي ه فقال ابو ش ي ف ه ف ل ن ف ت ر ق يعني يقول الناس أ ع م ش و أ ع و ى يعني إ ذ ا مشينا في طريق ر ا ن ا فضحوا ويقولون أ ع م ش و أ ع و ى ف ي ا ت م و ن يعني يغتبوننا فنكون سببا في ه الحاقهم بالذنب فقال لا نفترق حتى لا نكن سببا في اسم ه ؤ ل ا فقال يا إ م ا نمشي ويحكمون يعني نمشي ويقعون ب ل ا س يعني ناخذ الحسنات فقال لا بل نفترق ويسلمون قال نفترق ويسلمون ف خ ي ر لنا أ ن نحرص على س ل ا م ة النفس إ ن قلت ق ب ل ا خرج مني أ و قال أ ح د من الدعاء أ و من أ ه ل العلم إ ن قال قوله قال م ق و ل ة ت ح م ر على محمل حسن و ت ح م ر على محمل س ي ء ف ا ل أ و ل ى أ ن نحمل ا ل ك ل م ة على محمل حسن حتى لا نضع ر ج ل في حرم وهذا كما قلت لكم خلق ضاع عن ا ل أ م ه الى من رحم ربي عز ن وجل ا ر ة الرابعة دل الحديث على ق ا ع د ة أ ص و ل ي ة ش ه ي ر ة وهي ان ا ل م ش ق ة تجلب التيسير وهو ما ي ت د و ر ه الناس عندنا ما ضاقت الا فرجت كلما كان ا ل أ م ر شاقا على الناس كلما رفع الله عز وجل حرج عنهم ما يريد الله أ ن يجعل عليكم في الدين من ح ر يعني أ ق ل حرج ما ي ر ي د الله عز وجل لن يطعكم فيه ولكن ه ذ ا ا من م ك الشريع و م ا ا ل ل د ي فلا ينبغي ع ل ي ن ان أ نحرج على ا ل ن ا س رجل ركبت معه م ر ة ف ت و س م فيه الخير ف س أ ل ن ي ف ق ا ل أ ن ا أ ق ر ب من بيتي الصباح ولساني لا يثور عن ذكر الله أ س ب ح ربي و أ د ع و ربي و أ ف ع ل كذا وكذا وكذا غير أ ن ي لا أ ص د ق فقلت عن هذه ا ل م ف ا ر ق ة كيف ذاك قال ل أ ن ي أ ت ب و ل على نفسي و أ ن ا أ ع ل م أ ن ه لا يجوز أ ن يصلي بهذه ا ل ن ج س ا ت فقلت ا ل ش ر ي ع ة ر ف ع الحرج عن المسلمين بل توضا وصلي ولو قلت على نفسك و أ ق س م بالله ما ان قلت للرجل هذه ا ل ك ل م ة إ ل ا وذرفت عينه بالدموع قالت ي د ع الله الدين سمكه هذه عباره ا وظل الرجل يبكي على ما فات احب أ ن يصلي لكن ي ح ب أ ي ض ا أن يقف بين يدي ربه ولهذا و ب ي ينبغي على ط ل ب ة العلم أ ن يدعو الناس ت غ ي ر م ش ق ة و ل ا ت غ ي ر عنف ان ي ب ي ن ا ل س ن ة كما هي ر ب ط ه قويه لا ان ي ح ا ف على الناس و الذي أ ر ى أ ن ا ل ن ب ي يدعو الناس و يبين للناس الدين في م ش ق ة ق ل ة العلم كلما كان ا ل إ ن س ا ن قليل العلم كلما عنف على الناس و لذلك أ ح ي ا ن ا ت أ ت ي أ س ئ ل ة ي ن ب ن ي عليها أ ع م ا ل فيحكم فيها ا ل م ر ض بالحرور ف ر ي ك م م فيها ا ل ض ب ا ل غير أ ن ك إ ذ ا سمعت و ا ح د ة من أ ه ل العلم يفتي تواه مفتي بحلها لماذا لان ع ل م اتسع فكلما اتسع العلم كلما نزل الرخص على المسلمين كل الفائدة الرابعة هي أن المشقة تجلب التيسير هي الخامسة دل الحديث أ ي ض ا ً على أ ع د ة م ه م ة ينبغي ل ط ل ب ة العلم أ ن يفهموا ترادها و الشرط وهي د و ء المفاسد مقدم على جلب المنافع و أ ر ج و أ ن ت ر ك ز معي هذه القاعده د و المفاسد مقدم على جلب المصالح أ و المنافع ا ل آ ن استعمال السواد ما هي ا ل م ص و ح ه التي تترتب عليها طهاره ا ل ذ ن والاب أ وما هي ا ل م ف س د التي تترتب على تركها إ ن كانت واجبه الذنب والاسم ايهما أ ع ظ م الاسم المترتب على ترك استعمال الشواك إ ن كان واجبا يعني الاسم الذي يترتب على ترك الواجب أ م الاب أ ي ه م ا يقدم الشريعه اتت لتعلم الناس أ ن ه م يقدمون ذ ر ا ء ا ل م ف ا ت ي على جلد المصالح والمنافس وهذه ق ا ع د ة م ه م ة جدا في زمننا لا في امل شباب المسلمين ل أ ن ا ن ظ ر على حال ا ل ا م ة يرى أ ن الامه ت و ق ع في ح ر ب وضيق بسبب أ ن ه م أ ه م ل و ا تلك ا ل ق ا ع د ة ولما تنظر الى الشريعه تستقرئ ا ل ش ر ي ع ة ترى أ ن الله عز وجل راعى المنهيات أ ش د من ا ل م ر ا ع ا ة ا ل م أ م و ر ا ت ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال قال ما أ م ر ت ك م به ف أ ت و ا منه ما استطعتم ليس كله ف أ ت و ا منه ما استطعتم وما ن ه ي ت م عنه فاجتنبوه يعني كله ف ا ل ش ر ي ع ة أ ت ت بتقديم المنهيات عن ا ل أ و ا ن ولهذا يتسامح الله عز وجل في ترك بعض ا ل أ م و ر مع أ ق ل مشقه يعني ر ج ل لا يستطيع أ ن يقف في ا ل ص ل ا ة يشق عليه أ ن يقوم في ا ل ص ل ا ة والقيام في ا ل ص ل ا ة الاخرى وخف الله عز وجل أ ن ي ج د ي في ادنى مشقه غير أ ن الله عز وجل لم يرخص لاحد أ ن ياتي محرمه لا سيما ا ل ث ب ا ر ا ل آ ن لما تنظر إ ل ى ا ل م ض م ض ة مثلا ا ل م ض م ض ة م س ت ح ب ة يعني ا ل م ب ا ل غ ة المطر ض و ا ل ا ت ن ش ا ق مستحبه ولست ح ب ة م س ت ح ب ة غير أ ن النبي صلى الله عليه وسلم ك ا ه ا ذلك اصوات لماذا ل ل م س ت ل ه التي ت ت و ق ف على على ذلك يعني قد يبالغ الرجل إ ن بالغ الرجل ف ا ل ا س ت ن ش ا ق ودخل في جوفه ما مع مبالغته فصل صيامه هذا إ ذ ا بالغ أ م ا غير م ب ا ل غ ة ولو دخلت من غير عمد من فلا حرج ع ن لكنه إ ن دام ف ص ر الصوت والله سبحانه وتعالى ك ف ل ولا تسب و الذين ا يدعونك من دون الله فيسب الله عدوا بغير علم سب و الهه ي المشركين فيه غيظ غيظ ل ه وفيه عزه للمسلمين غير أ ن الله منعك من هذا لما ل أ ن ه قد يترتب عليه أ ن يسب هذا ربك أو وجل يسب أليهة يسبُّوا سب ربك تصاب هذا فلها لا عز عز عن وجل حتى الله عز وجل فذوق ا ل م ف ا ف ر م ق د م ة على ج ل ب المناهج إ ذ ا نزلنا هذا الحكم على واقع ا ل ا م الان ترى أ ن تلك الجماعات التي نعيش فيها وهم يدعون إ ل ى المظاهرات مثلا أ و يدعون إ ل ى الخروج على السكان غرضهم ماذا هذا ب د ع م ه م الغرض أ ن يعدوا ل أ ح و ا ل هذا الغرض و ن كنا لم نثق في غ ر ض ه م هذا ونحن نعلم أ غ ر ا ض ه م ولكن على قولهم هم أ ن ه م يسعون إ ل ى تحكيم الشريعه ان يطبقوا ا ل إ س ل ا م هذا غ ر ر فماذا يسمعون يخرجون في م ظ ا ه ر ا ت او يدعون الناس إ ل ى الخروج عن الحكام على أ و ل ي ا ء ا ل ا م و لما تنظر إ ل ى ا ل م س ا ل التي تترتب على هذا الخروج وتنظر إلى ان نفسدها اشد أ ع ظ م فلو أ ن ه م عاقلوا هذه ا ل ق ا ع د ة ما جر المسلمين إ ل ى هذه الويلات ا ل آ ن ي خ و ل و ن في مظاهرات ما الذي يحدث يترتب عليهم قصد وظلم وتكسير لاموال المسلمين ونهر اموال المسلمين ن ونأخوص أن بقاء الحاكم الظالم لو ظالما على حاكم بقي المسلمين هذا عدد آ في العراق ص ب ا م حسين كان يظلم الناس وهذا أ م ر مشاهد في الناس و ن س ا الله ان يغفر له ونرحمه فالرحم ت ب ف ر ب ا ل ش ا ر ت ي ن قبل الموت ن س أ ل الله أ ن يرحمه هذا الرجل كان يظلم الناس تنظرون ا ل آ ن ل ح د العراق أ ي ه م ا أ ر ح م ب ا ل ن س ب ة لهم بقاء ص ب ا م ولا رحيله ا ل ر ح م ة في بقاء لما ي ساعدوا ب إ خ ر ا ج ترتب عليهم الويلاء يقتل من العراق في كل يوم ا ل آ ل ا ف ب شتى أ ن ح ا ء العراق ولهذا يندموا بالمسلمين أ ن ي ر ع و ا هذه ا ل ق ا ع د أ ن يقدموا ا ل م ب س د ه على المصلحه هذا لا يندم ولهذا اهل العلم يحذرون من أ ر ب ا ب المظاهرات والخروج على أ و ل ا د ا ل أ م و ر فكل هذا كلام باطل ليس من فعل السلف ولذلك ابن عمر و ج ي الله عنه كان في ا و ل ا ي الحجاج بن يوسف ا ل ث ق ف والحجاج كان ظالما طاغيا غير أ ن ابن عمر كان يجمع أ ب ن ا ء ه و ي أ خ ذ عليهم العهود و ا ل م و ا ف ي ق ان يعطوا ا ل ب ي ع ة له وكان يقول لهم من مات وليس في عمقي ب ي ع ة له ف أ ن ا جيء منه انظر مع ظلمه وكان ابن عمر ياتي ز ك ا ة ه ف الحجاج بن يوسف لماذا ل أ ن الخروج على أ و ل ي ا ء اموره فيه مفاسد لا يعلمها الا الله عز وجل ومن قرا في ن السرير م ن ل ا ا علم السنة ولا من هذا م المدعو لم تأتي إلا ا أ ن تطبق الشرع على نفسك أ و ل ا ً يطبق ه على على غيرك أ ن تراعي ب ن المفاسد والمصالح وهذا الحديث دل على هذه ا ل ق ا ع د ة أ ن بعض المفاسد مقدم على جلب المصالح ونرجم تتمه الفوائد إ ل ى ا ل م ر ة ا ل ق ا د م ة وما يتعلق بخصوص الباب من استعمال ا ل س و ا ذ يعني في أ ي موضع و أ ي أ ح و ا ل و ه ي يستعمل باليمن ام ب ا ل أ س ر ة يعني ا ل س و ا ل وما هي فوائدك ونسال الله عز وجل السناب والتوفيق اقول ق و ل هذا واستغفر الله لي و ل ك